112. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 113. أدعوهم لآبائهم هو أقسر عند الله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 119. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ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 118. وإن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا 119. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن 114. الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب معفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلُّ مِن كُمْ نَلِلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحَةً نُعْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 149. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 140. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات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 119. وكفى بالله حسيبا 110. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 111. ولكن رسول الله وخاتم النبيين 112. وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا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 114. وأعد لهم أجرا كريما 115. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 116. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 117. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا 126. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات مَا قَلَّقْتُمُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِن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 لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتعوي إليك من تشاء ومن ابتويت ممن عزلت فلا جناح عليك 129. ذلك أدنى أن تقرأ عينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم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 وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا, إلا أن يؤذن لكم إلى قعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث 112. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ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 إن الله كان على كل شيء شهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله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 126. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 127. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 128. الله في الذين خلوا من قبل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 يقولون يا ليتنا أقعن الله وأقعن الرسول وقالوا ربنا إن أقعن سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا أتيم ضعفين من العذاب. 124. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها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 119. وإننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشتقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا